ألا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للانام فيها فاكهة والنخن ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 وله الجوار المشاة في البحر كالأعلام فبأي ألاء ربكما ما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك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 يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا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 يطوفون بينها وبين حميم الآن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتا ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبله ولا جان فبأي آلاء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 هل جزاء الاحسان الا الاحسان فباي الاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فباي الاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان ضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان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 ومقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء يكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقرين حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والكرام